أََّبيِيأَلابِالمُؤمينَ من أَوفُسِهم وَأَزْواجهُ أَُّهاتُهُم وَألُ الْ الأرحى مِ بَعْبُهُمْ أَْل بِ بعْضٍ ف كتابابِ اللههِ منَِ المُؤْمينَ وَْمهاجِرينَ إلا أَ تَفَلُ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كَانَ ذلك في الكتاب مسكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصابقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا لعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا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 ولو دخلت عليهم مِنْ أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يثيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَرَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَنِيلًا لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ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 مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَأَنزَ الذيينَظَاهَرُهُم مِنْ أَهلِ كِتابَابِمِون صيَصُهِم وَقَذَفَ فيِي قُل بِهم وَقَذَ فَفِي قُنوا بِهِم رُبَفَريقًا تَقُتُلُونَ فَتَأْثِعونَ فَط وَأَْورَكُمْ أَْربَهُم وَدارَهُم وَأَبُولَهُم وَأَربَ لمم تَغَأُوهَا وَكَانَ اللههُ عَ قاديره يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن سراحا جميلا وان كنتم نصري من الله ورسوله والثواب الاخره فان الله اعد للمحسنات من كن أجرا عظيما يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنكُنَّ نَبِي فَاسِخٍ مُّبَيِّنٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ بِعَضْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ومن يطع منكم من الله ورسوله ويعمل صالحا مؤتها ان يراها مرتين واعتب لما لها رزقا كريما يثاء النبي لسنك احد من يا نساء المبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخبعن بالقول فيقمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهنية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأضعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليلهب عنكم الوجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في البيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والالصابِرينَ والصابِاتِ والالخاشِعين والخاشعَاتِ وَْمتَفّقين وَْمتَفَذِقاتِ والصَّ إمينَ وَص إمات والصَّ إمينَ والصَّ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 ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولا كرسول الله ولا كرسول الله وخاتما للنبين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا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 وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان ينسفها خالفه لك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 وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتويت من من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر وَلَا ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهم من ازواج ولو اعجبك حسنهم ولو اعجبك حسنهم الا ما ملكت يمينك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 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ عَمَّا وَرَاءَ الْحِجَابِ فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كانََ لكُمْ أَن تُعذورَسُ اللهَّهِ وَلاَا أَن تَ كِحُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَابِل أَبدَا إِ ذَالكُم كََ إ ضَ اللهَّهِ عومَا إِ تُبدُ شيءَيْئًا أَو تُخْفُ فَإِ اللهَّه كََ بِكُْ شيءَيْءٍ لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أخوالهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 إَّ مَنْتَهِ المنافِقونَ والَّذينَ فيِي قُلوبِهِم م رَبُ والالْمُروجفونَ في المدين في نورًاَّكَ بِهِم ثمَُّ لا يجَابِونكَ فيِيهَا إلاا قنيلَ مَعونين أَّماَا صُطِفُ أُخِب وَقُِّلُ تَقتلَ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 وخالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليسنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا مَن سَادَتَنَا وَكُبِرَا أَنَا فَضَلُّونَ السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ بِعَافِيَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَانْظُرْ إِلَيْهِمْ لَن نَّكْبِيرَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَزَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالوا وكان عند الله وديها يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا